التسجيل الثاني عشر استمع إلى الآيات ثم ضع إشارة صح أمام العبارة الصحيحة وإشارة خطأ أمام الجملة التي فيها خطأ قال الله عز وجل